قال <سؤال> إسان ودونا بمحمد هندوهندورة أمتنا أن إساني جرون يوم محمد دفة إسا وجين إسين اللي إسين هنجي فننا جدا نيني إرقنا بمحمد دفة أمو اتكافرني واندوران جدا سمرا دودودوبة دي بأنو دودبته مال جدا بإسا مشترو به أنفسهم بإسا جتون واققته ما اشتروا به انفسهم وانتسال لبو في افتقرقرة سني قرآن التكفرون قرآن نبيي رتب اخذ ديدون سني وققته سنة ايقفروا بما انزل الله كفروا لا والرب نبوسي قرآن التكفرون بغيا اي ينزل الله من وقضل عن مين يشاء وأن يؤمنون وربي بوسيقى أباب ربادر رت قرآنكنا من عباده جتشون قبروت إساء الران وأن ينمان كيساته أبي في جتش قرآنكنا قفرا فباقوا ندي بأن بغضب على غضب دلنسود اللنسور عند كاتاتين وللكافرين عذاب مهين وربك كافر إذا إنسان كيس تجرب وإذا قيل لهم يا إنسان جدامي مؤمنون يا جداني آمنوا بما أنزل الله ورب بوست أمانا قرآن رب محمد رد بوثقفت أمنا يوجرانين قالوا نجران يهودا نؤمن بما أنزل علينا فورات من الرد بوثقفت أمنا نت نبي موسى الرد بوثقفت أمنا تبرات أمنا نوجران ويقفرون بما وراءه نكفرا وأن تورات مليج رده وهو الحق مصدقا لما معهم حال قرآنك نجاوان إنسان برديروب إفباسه ثنين هموج كذب لة تقال لة أدباسه ثنين همجد جودا كتابة سمير رابوت مرد تونك كفرنجت إنسان كتابة قتامة كيسة قرآنك حالا اتى كفرني مورمًا مال في الجنة خاتم الأنبياء يرتبوا إيه إثنان وان إثنين عادات نترن نتوج على أمة تكجد أصلا إثنان هركابل ليس قرآنكني ثورة إثنان تجب إثنان وان إثنان كيس جرو تقصم ربي إف كتابن ربي بوث هندو والقوة عمسة هندو ستي وحداني وحدان جمع ربيتي في آخرات ببتو في إرقاد أنينيك عنجت هندو وليغلت أقاة شريعة تقوتو أقا صلاة أقاة اتبافة كنين رد يو والأبد اللي قل جئين يا رسولكين فلم تأتولون أنبياء الله ما أجيب تري أنبيوت ام بيو تربي من قبل كان انذرا ان كنتم مؤمنين يودغا كمؤمنات انتاتي ايمان ارغيمت تلرا ما ام بيو تربي اجيف ترلي كان انذرا ام بيو تربي اجي سو وجين ايمان هيمت جون اي سا Waan irgammaaan ittiin irgasan ee balu qaba irgama a goruu biyaabaasuu ajjeesu dhiisi. Namni irgaamani tokko irgamaasan jaalatee jaadeemee waan inni jeripulatuu qaba isinammo kanaamaan dalayna irgamoota keennani aajjeefani akka yaxya da kariyaha. نبي الله موسى يجرى بالبينات ججن رقائف قلاته ارقى نبي موسى يجرى ثم اتخذتم العجلة من بعده اسن مرقو قبرتن سنقا قبرتن ارقى نبي موسى يجرى يجرى توريسين اسن برادين من بودة وأنتم ظالمون Aa, itseensä luvutessa mielotetaan niin, että niitä tuli demnani nu merkoo kubortani, että uurre merkoo kubortu, kun luvut viimeide, aikamittä aman niitä tani. Hallikeseen kirjaa parabbitti fi Rasoolu parabbiki, että tilletokko majetto. Isantoju, saurat makenna amana, kaviroten amanu jennän. توراة ما كيستان كيستان كفرتنج تورا بدبته جرا توراة هينو نددني نبي موسى ديمنان كنو يسدوبا مرقو غبرتني جرا وإذ أخذنا ميثاقكم يا دقنا يا جماعة يهودا يروفون أهدي إثنر البوت الرافول ونقموال المان الرافول ورفعنا فوقكم الطورة جارا طورسينا اسم جباد تلفونك خذوا قرطا ما أتيناكم وأن إثنيفكن نذكرنا قرطا وسمعوا دعاة جت ربيك إثنى جت قبل تيده يوكان جارا خنا إثنى رت تقدر دبوبنا جرين ربي الله نجارا جباد تلفونه ذر كمان جارا خنا Wa lutiseni ket niin, kana jäbesitani abattein yli, bekuvat sinne juun jäbesitani ittida laga temo garakan itinurat se gadibu, akas akka أجد ربي تستهزاء قوصاك وانيتي برا أجنة جنة أجنة وأشربوا نئباها من جرّ في قلوبهم قلبي إساني كيستة العجلة مرغو قبروا بكفرهم سبب كفراني في ججة قلبي إساني جالال مرغو تجرى جالالت ربيهم جرّ أجنة أباها ميت ججونا مرغو قبروا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 شيطانا في مربو جلديه من إيمانا متكون كفره. قل جد يا رسولك إنا إن كانت لكم يوم كيسني ثاتو ثاتة الدار الآخرة عند آخرة إيسني يوم كثاتو ثاتة عند الله رب مبرهت خالصة قباقيسن. يوكند اخراقن سين نجاتن كانا كايفين قفاف كتاثو متاته من دون النعش نموت كاوان ملئ ادمتين جناته سين يوكي تنتاته فثمن الموت ان كنتم صادقين عيد اهواكا يو دوغا كايتنتاته دو اهواتي مارغوتني تعبتات الريج رو تنقبارتي دو تنيتن لو <تصفيق> اما ثور ري سواء بدي دلا جنبي تاني يانني نماف كوب اراجتو سنل ليكجيباني نوتجال ربي تجتو لينكي جيباني ربي نغبو جيتو سنل ليكجيبا كنا هو يو يا ما تو ندند بما قدمت بديها إنسان دبر ستيت الجدة والله عليم بالظالمين رب إنك النظالم ثروته بكاره إنسان إن هو نيجد أجهته حجمه جيرانه سبب بديد لجني وأنا فقدته جتني حق ربي دب حق أمي وتربي ميرني دلي إنساني برجود سربي نبيك قلت إنساني قالش آيات من كيف قرآن يدغدبتو ترغام ربي يدغدبتو نبي محمد صلى الله عليه وسلم ما دي الجنان غيبها ها سوما جرو ريكم قران مي هوكا ابدتون هو نجريدي يهودات كبر داي تيو دغف ما مكان اجي في جدي ربي جل akkathitti qur'anati fatti sati la insan ba sati nngirajiitu maljidam rasulurabbi sallallahu alaihi wasallam yahudan tokko odokaduhawutate yiro akkathitti rasulurabbi moroman insan silamati jano witumasan dumangidan witumasan tesso isani jahannam irarabbi san arkisi jiran odokagahasantuhawutate maruma isani turbi lafarrafiza 국민 te disappointment soki, jısı itselleni eht Jungo klanet ovat myös pelaikkaan. avezle � datän liPsele tälläinen только onverkin т Men europé olet siitä, että reagитан wa ehtero